قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحيد إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب فقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وَأَنذِرْ كَفَرتهُمْ مِنْ قَبْلِ فَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهِيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ